بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل هم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن توتينا إنا سنرقي عليك قولا فقينا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقينا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل تبت تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا ادْرِكْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُرِنَ النِّعْمَةَ وَمَهَّذُهُمْ قَلِيلا إِنَّ لَنَا جَهَنَّمَ فَكَالُوهَا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا دَافِقَةً وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّ رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذو و فكيف تتقون إن كفوت يوما يجعل ولدان شيبا السماء مطفر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أجنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيستر من القرآن علم أنت سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرعوا ما تيستر من وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرض حسنا وما تقدمون لأمتهم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفروا الله إن الله رسول رحيم